ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هذا هو الدرس الخامس والعشرون من شرح الكتاب شذا العرف قال المؤلف رحمه الله تنبيه تنبيه يا شيخ سيد يعني هذا تنبيه يقول ورد في اللغة عدة أفعال على صورة المبني للمجهول فهم يا وات افعم العبارة كده. ورد في اللغة إيه؟ يعني في لغة العرب عدة افعال على صوره المبني المجهون ماذا فهمت من هذه العبارة على صورة الفعل المبني, المبني. آه. لما عني فلان بحاجته لم يوجد في كلام العرب عني انما قالوا عني إذن خذ انتبه كده شيخنا إذن فلان أقول عليها فاعل ما أقولش نائب فاعل فالفعل المبني المجهول حل محل الفعل المبني المعلوم لعدم وروده فهمت ألا لعدم ورود المبني المعلوم خلاص فلذلك أقول إيه ورد في اللغة عده افعال على صوره اسم على صورة المبني يعني اذا هو مبني المعلوم؟ بس النظر لان الفعل المبني للمعلوم لم يرد عن العرب فعملوا عمل احلالي يعني صوره المبني للمجهول يعني خلوها ايه مع الفعل المبني المعلوم فلما يقول عني فلانون ايه يا شيخنا بمعنى ايه يا شيخنا انتبه للجمال اهتم فلان طب لما اهتم فلان بحاجته طب ما اهتم فعل ماضي هي نفس عنية هي نفس اهتمة إذن عنية صورتها صورة المبني للمجهول لكنها هي مبنية للايه أيوة فانظر إلى معناها ولا تنظر إلى لفظها فلما قل عنية فلان هو معناها اهتم فلان بحاجته يا رب تكون فيه امتدر السورة كذلك لما قل زهي علينا أي علينا يا سلام من الزهو يا مولانا اللي هو التعالي والكبر فلجم الزهي علينا بمعنى تكبر علينا صح اه بمعنى ايه تكبره. طب لما قلت تكبر فلان علينا ده مبني ايه ده للمعلوم اذا زهي حلت محل ايه تكبرا فده اصبح صورته نتيجه ايه للمجهول لكن هو مبني المعلوم اظن كده واضح يا شيخنا وك... طيب لا... لا... لا يوجد في كلام العرب زهية قالوا زوفيا صح كذلك فولجة أصابه الفالج أصابه يا شيخنا الفالج, الفالج. صح <تصفيق> فولجة لما يقل أصابه الفالج هي نفسها دي طيب ما ينفعش يقول فلجة ما فيش يا شيخنا فلجة هي فولجة صح كذلك حمى كلمة حمى يا مولانا بمعنى استحر بدنه من الحمى يعني جسمه ايه اصابهه ايه يا شيخنا الحمى اها معنى حمى بمعنى استحر يعني اصابته حراره الحمى يعني فهمت يا شيخنا وكذلك سله سله يعني اصابه السل اه سلة دي معناها ايه يا شيخنا أصابه السل ماشي وكذلك جن عقله ها جن يا شيخنا بمعنى إيه؟ استطر عقله استطر ايه ايوه فلما قولي استطر عقله فلان استطر فعل ما ابن المعلوم حل ما حلها ايه جنة ما فيش يقول لنا جنة طبعا جنة الليل بمعنى اظلم فلما جنة عليه الليل ايه رأى كوكبة اها جنة بمعنى اظلمة المعنى مختلف لكن جنة من الجنون يعني عقله تغيب واضح كده فجنب معنى استطرة لكن جنة معنى تاني خالص مختلف فلما جن عليه الليل يعني أقبل الليل بظلامه خلاص يا شيخنا طيب وكذلك غم, غمّ الهلال شفت الجمال بمعنى احتجب الغلام احتجب الهلال معاكش الله يا شيخنا فلاحظ ان الصورة اتت على صورة المبنى ايه للمجهول ولكن هي مبنية ايه للمعلوم طيب وبعدين لما اقول غم الخبر بمعنى استعجم او استعجم استعجم الخبر يعني ايه استعجم الخبر يعني مش ليس مفهوم الصدق من من غير يعني مش ها طيب اغمي عليه بمعنى غشي عليه اغمي بمعنى ايه غشي عليه طيب وكذلك دهشة هل معنى شيخنا؟ تفهم يا انا عندي وش ديها يا انا عندي وش ديها لا لا لا نعم انا عندي وش ديها دهشة وتحيير لا شدها لا. لا. لا لا لا شدها صلاحها من أنت being said شدها لهو يقول له و وا دي واو عاطفة يعني الواو دي واو عاطفة و أقول له و شدها انتبه في فيهم يا شيخنا شدها شدها معناها يا مولانا معناها يعني دهشة وتحيير معناها يا شيخنا دهشة وتحيير اسمها يا مولانا اسمها شودي ها شودي ها شودي صورتها مبنيه للمجهول لكن بمعنى دهشه وتحير خلاص يا شيخنا اظن كده واضح يا مولانا لا مقول ان توقع لونه بمعنى تغير طيب اسمع يا مولانا للجايه وهذه الافعال لا تنفك عن صوره المبني للمجهول ما دامت لازمه ما دامت هي يا شيخنا أيوة يعني ليست متعدية لأن اللازمة هو الذي يكتفي بفاعله والمتعدية هي الذي ترفع الفاعل وتنصب المفعول والوصف منها على مفعول والوصف منها إيه, على مفعول. إيه المراد بالوصف هنا اسم المفعول فإذا أردت أن تصوغاه من نحوي دوشة وغمية وجنة قلت هو مدهوش ومغموم ومجنون على وزن مفعول فلا تقول فيها داهش وغامم وجان فهم حاجه طيب صلى على رسول الله عليه وسلم هو الشيخ رحمه الله يقول لك يا طالب العلمي هذه الأفعال التي ذكرتها لك لا تنفك عن صورة المبني المجهول صحيح شيخنا طيب انتبه يا مولانا ما دامت لازمة والوصف منها على مفعول إذن هذه الأفعال التي وردت عن العرب في كلامهم تلزم صورة المبني للمجهول بس بشرطين بإيه شيخنا بشرطين. أنها لا بد أن تكون لازمة ليست متعدية أيوه. إلى المفعول الشرط الثاني قال الشرط الثاني الوصف منها طبعا عبارة العلماء لما يقول الوصف ليس المقصود بالوصف يعني الصفة. الوصف يعني اسمه مشتق اسمه يا شيخنا واسم المشتق يشمه الفاعل اسم الفاعل ضرب أقول ضارب واسم مفعول ضرب. ضرب أقول مضروب وصيط المبالغة أقول ضراب، فاهم يا شيخنا؟ وأفعل القاضي اقول هو أضربه من أخيه ده اسمه يا شيخنا الوصف اللي هو اسمه مشتق يعني إحنا عايزين الوصف هنا مولا أن يكون اسمه إيه مفعول صح كده؟ يا سلام اسم يا شيخنا الجمال لم قول فهو مجنون ما ينفعش يقول جانن دهش فهو مدهوش ما ينفعش يقول داهش يارب تكون فهمت؟ يعني هذه الأفعال تلزم صورة المبني المجهول بشرطين أن تكون لازمة يعني ليست متعدية ويكون الوصف منها يعني اسم المفعول على وزن مفعول يا شيخنا أظن كده فهم سنت يعني أقول مثلا جنة أقول إيه يا شيخنا مجنون خلاص فقد ودهش إيه مدوش مدوس داهش يا رب تكون فهم الحمد لله كده واضح أنت طيب الحمد لله رب العالمين كما من عباراتهم وكأنهم لاحظوا فيها وفي نظائرها أن تنطبق صورة الفعل على الوصف فأتوا به على فعل بالضم وجعل المرفوع بعده فاعلا يا سلام يا سلام يا سلام طب أنت مش فهم حد؟ مش ولا صل على رسول عليه الصلاة كانه يريد أن يذكر العلة في مجيء هذه الكلمات على صورة المبني للمجهور رغم أني فاعلها يعني ليس لا لي فعلها فاعل طيب يقول اسمعني يا سيدنا الكريم كأنهم لاحظوا فيها وفينا نظاهرها أن تنطبق صورة الفعل على الوصف صورة الفعل ايه يا سلام الفعل يا مولانا كيف تصوغ اسم الفاعل يعني زي تجيب اسم الفاعل من فعل مبني للمعلوم صح؟ لما قلت زيد أخوه فهو ضارب طب لما قلت ضرب أخوه فهو مضروب صح؟ طب إذن لما قلنا جنة ظاهر اللفظ مبني للمجهول علشان يتفق مع اسم مفهول أقول جنة فهو مجنون فهمت ولا يبقى لماذا اتوا بهذه الكلمات على صوره المبني ايه علشان تتفق مع وصفها اللي هو اسم مفعول اظن كده واضح ايوه يبقى عشان ما يجيش يسمعني يقول جان. ما فيش جن اصلا صح ولا يبقى هو يذكر العلاقه وكانهم اي العرب لاحظوا فيها في الكلمات اللي احنا جبناها دي ليها جنن ودهشه فاهم يا شيخنا لاحظوا فيها شهنة إيه؟ وفي نظائرها يعني الكلمات التي تماثلها أن تنطبق صورة الفعل جنة اللي هو مبنى المجهول في اللفظ يعني على الوصف إيه يقصد الوصف اللي هو اسم المفعول يبقى فهو إيه؟ يا سلام فآتوا به على صورة إيه؟ فوعلة اللي هو على أوزن فوعلة اللي هو المبنى المجهول وجعلوا المرفوع بعده فاعلا وجعلوا المرفوع إيه يا شيخنا أليه عشان يقولك هي جاء صورة بس إنها مبنية المجهول لكن هي مبنية المعلوم ماشي يا شيخنا ولي بصورة المبنى المجهول عشان تتفق مع إيه مع اسم المفعول خلاص انتهى الوقت الله عليه وسلم ووردت أيضا عدة أفعال مبنية للمفعول في الاستعمال الفصيح وللفاعل نادرة أو شذوذا وهذه مرفوعة يكون بحسب البنية بحسب يا شيخنا فإن كان مبني المعلوم كان المرفوع فاعلا وإن كان مبني المجهول كان المرفوع نائب فاعل صلت على رسول طبعا أنت مش فاهم حاج الحمد لله انتهينا من الدرس السابق انظر ماذا قال شيخنا رحمه الله ووردت أيضا عدة أفعال يعني أفعال معدودة ليست كثيرة يعني شيخنا. مبني المفعول في الاستعمال الفصيح والفاعل نادغا نفس الفعل نفس الفعل ورد في كلام العرب مبنى المجهول ونفس الفعل ورد مبنى المعلوم نفس الفعل فاهم يا شيخنا قبس الصورة دي شيخنا ورودها المبنى المجهول كثير ورودها الفعل قليل نفس اللي أظن كده فاهمت أيوة اسمع يا مولانا الكلام الجميل فمن ذلك تقول بوهت الخصم فما شيخنا من ذلك بهت الخصم اه مكتوب عندك شيخنا ايوه الخصم لا وايه و, و, و, و بَهَتَ ايوه خد بالك هو. لما اقول يا شيخنا بوهيما الخصم صح ده مبني للمجهول صح لما اقول ايه بهت الخصم بهت يبقى الفعل مبني المعلوم صح ما احنا المبنى المبني يضم الحرف ايه الاول ويكسر ما قبل الاخر العجيب نفس الفعل لما اقول بوهيت الخصم اصبح مبني ايه للمجهول يعني بنيا للمف... للمفعول صح لما الباهت الخصم يقول مبنى إيه للمعلوم نفس الفعل بس وروده للمبنى المعلوم ده إيه قليل أو نادر صح طب انتبه يا شيخنا لما اقول مثلا إيه هزل وهزله المرض خلاص لما اقول مثلا هزل فلان هوزلة فلان ده مبنى ااا للمجهول. المجهول المجهول هذا وأصل الكلمة يعني أزهال المرض فلانا، فلما نقول هو زيلة المريض مثلا أصبح دناي يا شيخنا هاي دي على سرطان مبنى المجهول. طيب لما أقول يا سيدنا هذا لما أقول يا شيخنا هذا له المرض هذا له إيه؟ طيب هذا المرض ده متعدي المفعوله؟ طب لما اقول هُزِل المريض وهُزِل ده ايه يا شيخنا؟ غير متعدي ايوه يبقى انتبه كده للكلام يقول وردت عدة افعال مبنيه للمفعول في الاستعمال الفصيح والفاعل نادرا فلما اقول يا سيدنا هُزِل زيد ده مبني لايه للفاعل طيب لما اقول هذا له المرض مبنيه ايه يا شيخنا؟ ايوه كونها مبني المفعول هذا هو الفصيح في كلامهم لكن هدل ده مبني للايه يبقى يبقى شفنا ايه يبقى بيقول لك يعني ورد عده أفعال مبني المفعول في الاستعمال الفصيح والفاعل ايه يا شيخنا نادرا اظن كده واضح ولا لسه مش فاهم في الاعراب سيدنا في الاعراب الكلمة أقول بوهيتا بوهيت الخصم بوهيت الخصم أقول بوهيت مبني للبوهيت مبني للمجهول والخصم أي فعل؟ أنا بس اللي عايز الضحى لحظك عشان الأمر يبقى ما لبس عليك يعني يعني عندما أقول مثلا بوهيت الخصم بوهيت إيه؟ أنت هنا بنيت الفعل للمبني المجهول. المجهول, المجهول, المجهول, المجهول. يعني وتقصد في الأصل إذا كان فعل إيه شيخنا فعل إيه متعدي حدفت الفاعل ونبت المفعول به منابو فأصبح ده دمبن المجهول طيب لما تبنيه للفاعل تقول مثلا باهتة الخصم باهتة يبقى فعل وفاعل صح ولا الفعل عندما أسند الفعل يعني ليس له مفعول ليس له إيه شيخنا مفعول معنى عندنا فعل متعدي وفعل لازم صح؟, صح؟ هو يقول يعني وردت كلمات مبنية للمفعول في الاستعمال مبنية يا شيخنا المفعول. وللفاعل نادرا وهذه مرفوعها يكون بحسب النية أيوة. بحسب شيخنا ايه بحسب النية ان كان مبني المعلوم كان المرفوع فاعلا وان كان مبني المجهول كان المرفوع نايف فاعل عرفت يا أي شيخنا أيوة. أيوة. فإذا قلت مثلا بوهيتا الخصم المفعول ده ايه؟ مرفوع فاعل طب لو نقول باهت الخصم المفعول هنا ايه؟ فاعل طب لما تبنيه للمفعول يبقى ده معناه فعل متعدي طب لما تبنيه للفعل اصبح فعل لازم كده وصلت؟ بس هذا اللي عايز يقوله شيخ يعني مفهوم من يعني هو بيقول لك بحسب البنيه بحسب بنيه الكلام يعني نحن البنيه هيئة الكلمه نفسها اذا كان بعدها مرفوع والفعل ما اتغيرش صورته يبقى ما مبني للفاعل وساعتها هيكون لازم ايوه يقول لازم لما تبنيش المجهول يبقى معناها ايه متعدي يعني هو الفعل يصلح يكون لازم ومتعدي وصلت يا شيخنا طيب أيوة لما اقول مثلا شيخنا زكما وزكمه الله. ز لا. طيب زكما وزكمه الله. انتبه. لما أقول زكما بس دي نقطة مهمة يعني. زكما فلان. دا فعل مبني إيه؟ المجهول. لا يا شيخ انتبه انتبه فاكر لما إحنا قلنا أولاً في أفعال وردت على صيغة المبني المجهول. فلما أقول زكما فلان. ما هو ده اللي هو ما في ذكمه فلان ما في ذكمه فلان يا شيخنا فاللي بعده يعرف, يعرف فاعل رغم هو اصلا على صيغه المبنى المجهول صح لان ما في ذكمه فحل الذكمه محل ايه محل الذكمه صح كده طب لما اقول ذكمه الله ها ذكمه دي اصبحت يا شيخنا متعدي المفعول طيب اللي متعدي المفعول هي الشائعه والفصيحه في كلام العرب واللي جت على صوره المبني المجهول هي ايه يا هي النادره والسده بس اوعى تقول لي لا زكما فعل ماضي واللي بعدها فاعل لا هي فاعل فاعل اللي بعدها فاعل فعلا اللي بس الفعل جاء على صورة المبني المجهول ما إحنا ده كل قصتها في دي يا رب تكون فهمت زكما الفرق بين زكما فلان واما مثلا وزكمه الله فزكما فلان ها دا فعل ما صورته مبني المجهول واللي بعده فاعل طب اقول زكاه الله ده مبني إيه يعني يعني في مفعول صح كنت وضعت ايوه صح كده عايز كده وضحت لك الصوره وزكاه الله فعل فاعل مفعول ايوه انا زكى فعل ماض والهاء مفعول ولفظ فاعل فتعدد هدول فصيح يعني يعني لحظة زك فلان الله يبقى اذقى هتقول مبني إيه للمعلوم بس جعل على صوره المبني المجهول ذكرناه الله ذات متعديه للمفعول بس المشهورة في الكلمه دي شيخنا عند العرب المتعديه والله اعلم اعلم